أدعوك يا ربي بقلب خاشر أدعوك أدعوك ادعوك يا ربي بقلب خاشع و سئلت في نفس أحظى بنورك والوجود ظلام فلقد عشقت جمال ذكرك دائماً بل قد استودع منك هو وَهُوَ الْغِيَّ أُلِيعَ الْعَظُولِ الْمَدَى وَهُوَ وبه يزول الداء والأسفار وأنيفتي يسر الحياة وأسرها وأنيفتي في أسير الحياة وأسر جاه ولكل جم